ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ومن أوزار الذين يضلونهم في غير علم ألا ساء ما يزرون قد مكروا الذين من قب اللَّهُ فأت الله جنّاهم من القواعد فقر عليهم السقف من فوقهم فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون.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 بالفينات والزبور وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَو يَأْتِيهُمُ الْعَذَابَ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 أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيئ ظلاله عن اليمن والشمال سجد لله سجد لله وهم داخلون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة والملائكة وهم لا يستكفرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون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 فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين له الذي ختلف فيه وهدوا ورحمة وهدوا ورحمة لقوم يؤمنون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 فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ فَرَضَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَن رِّزْقْنَا وَمَا رَزَقْنَاهُ مِنْ حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَدْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ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 إن الله على كل شيء قدير والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم و جعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون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 تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتعاً إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالاً وجعل لكم من الجبال أكناناً وجعل لكم وَجَعَلَ لَكُمْ ثَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَثَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلَمُونَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللَّهِ ثُمَّ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 وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى, وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون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 ولو شاء الله لجعلكم أممَة واحدة ولكن ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتُسأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فالأكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين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 ولكن من شرح بي كفر صدرا فعليهم غضب من الله فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله وان الله لا يهدي القوم الكافرين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 وَظَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرِيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّتٍ يَأْتِيهَا يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغْدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسِ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 ولا تقولون ما تصفوا السانكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفترو لتفترو على الله كذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب اليم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 وَإِنَّ رَبَّكَ لَا يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ أُدْعُو إلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَ عَنْ سَبِيلِهِ